اِذْ صَعِدُنَا وَلَا تَلْمُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَذَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَمَنَتَ النُّعَاسَ يَرْشَفُ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَنَا هل مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْء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 117. وإنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا 118. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم 119. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا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 وَمَن يَنْتَمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتَ لَمَوْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ, خير مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مَّتُّم مَّوْتًا لَّإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ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 فمن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي من يغل ومن يغل ليأت بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس مو جہن سل مسا جات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 أَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَطِيلَ لَهُمْ تَأَخِيرُهُمْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ قالوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمًا ذِي نَقَرٍ قَرِيبٌ مِّنْهُمْ 112. والله أعلم بما يكتمون 113. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا 114. قل فجرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن لَو كُنْتُ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّي يَرْزُقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يحزنون